عليه من ربنا أفضل الصلوات وأتم السلام وعلى آله وأصحابه ومن على شرعه المستقام الجمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإسلام هو رسالة الله الخالدة وهو كلمه الله الباقية وهو دين الله المحكم غير أن هذا الإسلام لا يعتريه الضعف ابدا ولا يشوبه النقص وإنما يكون الضعف في معتنقيه والنقص في المنتسبين إليه يتقلبون طورا بين الضعف والقوة وبين الاستضعاف والتمكين ولكن الله عز وجل يحفظ دينه ويصون رسالته هو الذي أرسل رسوله بالهدى والحق والحق ليظهره على الدين كله وكفى الله شهيدا من جملة الإشكالات الموجودة التي يواجه بها أو تواجه بها الأمة المسلمة قضية الأقليات مما دفع المنافقين في أمتنا ممن يكتبون في صحافه الخرطوم ممن استقوا أفكارهم من غير المسلمين من الكفره يظنون أن وجود أقليات غير مسلمة في ظل الدولة الإسلامية كاف بإبعاد المشروع الإسلامي عن منصة الحكم وللأسف الشديد هذه الثقافة بدأت تروج اليوم في جامعات المسلمين بابناء المسلمين ممن يتكلمون بألسنتهم وممن هم من بني جلتنا ولذلك كان لزاما علينا في ظل هذا الخلق واللبس الكثير وغياب القواعد والحواجز والفواصل العقدية بين الأديان بين الحقي والأديان المنحرفة ينبغي أن نبين الأحكام الفقهية للأقليات في ظل دولة الإسلامية والسؤال الذي أبدأ به المحاضرة لماذا هذا الموضوع هذا الموضوع اختياره تم لأسباب السبب الأول هو موضوع الساحة قضية الساحة هو موضوع الساعه الآن يتحدث الناس عن وضع النصارى في مرحلة ما بعد السلام وهذا يحتم علينا أقل شيء أن نبين الحق وان لم نستطع الالتزام به لضعفنا لعجزنا لعدم قدرتنا ولكن الحق ينبغي أن يبين ان لن تقدر هذه الأجيال المعاصرة أن تقيم الإسلام على وسيء صحيح حتى لا نقطع الطريق أمام أجيال قادمة يمكن أن تقيم الدين الحق فهو قضية الساعة والسح وقد سمعت وقرأت في بعض الصحف فتاوى غريبة أن الإسلام يقر أن تستثنى الأقليات من الشريعة الإسلامية والحق الذي أعرفه أني لم أسمع بهذا الكلام بهذه الطريقة وهذا فيه خلل في الامانه العلمية بعضهم قال أن الشافعية رحمهم الله يقولون القانون يطبق بالمبدأ الشخصي بمعنى كل زول دينه المسلم يقيم على الإسلام والنصران يقيم على النصرانية في ظل الدولة الإسلامية وهذا خلاف قول الشافعية الذين نقلوا هذا الكلام أو أخرجوه أو تكلموا عنه أو تبنوه للأسف الشديد هذا الكلام ما تحروا فيه أو على الأقل لم يرجعوا إلى الكتب المعتمدة الفقهية فلذلك لا بد أن نبين الأقوال الفقهية في هذه المسألة ثانيا حاجتنا إلى هذا الموضوع عظيمة في ظل متغيرات دولية وفي ظل أحداث عالمية جارية في عصر الانكسار نحن نعيش حقيقة كأمة مسلمة عصر الانكسار والانهزام فلذلك بعض الناس يمكن أن يقول الجهاد أحكامه انتهت الجزية لا مكان لها بعد ذلك هذا كله من أفضل الباطل يعني بعض الناس قد يقول الجزية الآن نحن يمكن نطبق الجزية في العالم حتى ترق أيها الإخوة مشكلتنا لا نتعامل مع شرعنا من خلال شرعنا لا يوجد حكم شرعي نسخ احكام الرق الرق باقي إلى يوم القيامة بسبب الكفر والغفو الآن إذا غزينا ولجينا لنا أمريكيان نسوق الطوال الجواري. طبعا كان لا على الناس في غاصل الطوال حيبرر والله الإسلام جلق الرق سائد في المجتمع حاول يقلص المسألة حاول ولا نسخ شرعا ما في نسخ الاحكام باقيه ايوه يا لا تنهزموا من أحكامكم لا تتواروا خجلا من دينكم لا تطئوا الرؤوس استحياء من شرعكم هو الشرع الحنيف والكتاب المحكم وما ملكت ايمانهم الى يوم الدين اين النص الذي كونو اين النص الذي نسخ كونو قال فاعتق رقبه وتحرير رقبه هذا تخفيف ولكن ليس نسخ ولذلك ايوه يا نحن نعيش محاصره ليست اقتصادية في تخديري وليس المحاصرة عسكرية المحاصرة الأساسية هي المحاصرة الفكرية حتى تجد من من ينتسب إلى الفكر الاسلامي يقول لك المرأة الرجل والميراث ما في داعي وحسن الغربيين المراه الساوق معها ونحن حظوا يعني ده نعيش فيه النظر كما الان الآن يقول هذا الكلام هم قمة الفكر والسياسة في بلادنا وصنفوا في ذلك مصنفات ولهم أتباع وهم يعتبروا عند أخوانهم أئمة للأسف الشديد ثالثا هذا الموضوع أقر أنه من المواضيع التي تحتاج إلى فقه اصيل وبحث عميق موضوع الأقليات وكيف يتعامل معها يحتاج إلى بحث وكتب الفقه القضية مبثوثة فيها وأكثر الفقهاء خدمة لهذه القضية هم الأحناف رحمهم الله وسوف تجد هذه القضايا مبثوثة في ثنايا الكتب ولكن نحتاج الى تعميق هذه المسائل وتجميع وتجميعها وإخراجها بالصورة المناسبة, المناسبة رابعا لا بد من التفريق بين فقه تولد في زمن الضعف والانكسار وبين فقه القوة الأصيل بمعنى يمكن أن لا تستطيع أن تقيم أحكام الإسلام على النصارى قل لم استطع عجزت أنا ضعيف ولكن لا تبحث في كتب الفقه وتحاول لي أعناق النصوص لتجد لسلوكك مبررا فتجعل الفقه المتولد في زمن الضعف هو الفقه الأصيل بمعنى الفرق الكبير تقول والله نحن النصارى دين ما قدرنا عنهم وأمريكا مدتنا فرصة عشان كده نحن ما هنطبق عنهم الدين لكن ما تقول الشريعة تقول ان الاقليات لا يقام عليها الدين هذا فرق الفقه المتولد في زمن الانكسار ينبغي ان لا يكون هو الفقه الاصيل ينبغي ان يكون فقها طارئا وحاله مستثناء اما الفقه الاصيل وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عيد وهم صاغرون والغريب أنها نزلت في صورة التوبة بعد فتح مكة معناها هذا قمة النزج التشريعي الجزية قمة النزج التشريعي لكن طبعا الآن لو قلنا للعالم نحن حناخد من الكفار جزيه يقولوا حقوق الإنسان طوالب وحنقوم نقول لهم خلاص عشان خاطر حقوق الإنسان في الإسلام ما في جزيه يا اخي انت قول أنا ما قد يتطبق الجزية وافسح المجال لأجيال تأتي قوية في الدين عندها من الإسلام والعزه والانتماء إلى الإسلام وعندها من القوة والعده والمنع والشوكه ما عندها ما يمكن أن تقيم الجزية والجزية ستستمر حتى نزول عيسى عليه السلام هو الذي سيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويضعها إما أن يفرضها وإما أن يسلم كل الناس فلا يحتاجون الى الجزيه طالما عند كفر هنالك جزيه طالما في كفار في جزيه لذلك ايها الاحبه ينبغي أن, أن, أن, ان نفرق بين فقه الضعف وفقه التمكين ثم خامسه من اسباب اختيار الموضوع عدم وضوح المعالم العقديه وكذلك الخلط واللبس الذي يحصل أيها الإخوة أنا أعطيكم مثال حدثني اليوم شيخ من الشيوخ عرف أن عندي محاضرة قال كان بعض الناس في حافلة راجبي في حافلة تعال حافلة مشغل هنا أحد الشباب الطيب كان يحمل شريط قرآن أو شريط وعب غير محدد فاستأذد السواق وقال له شغل المسألة دي. كان في نصراني يراكب في الحافلة قال لكن أنا لا أعترف بهذا الكلام أنا عندي حق في الحفلة دي وما دار أسمع الكلام دا. ما شغله اعترف قال لهم شريط الوعظ هذا أول قران ما شغله ليه؟ قال لهم أنا الكلام ده أنا ما مسلم تشغلوا ليه؟ تسمعوني بالقوة أنا ما اسمع يا يخواننا بمنطق الغرب والمادية طيب الحق حق إنسان هل حق ثمية بشر؟ أولى منه حق عشر النفر الحق لا فيه كمراكب خمسة وعشرين نفر واحد عنده حق والأربع وعشرين ما عندهم حق طيب الأربع وعشرين ده يسمعوا بالديموقراطية مفروض شنو الديموقراطية الباطلة مفروض من قصراني لحد ما الحفظ بنتين قال لي المسلمين كله وقفوا مع قصراني قالوا اي عنده حق ودي المشكلة شوف الطرق يا نص يا هذا معتز بدينه اتفاق السلام لما وقعت بدأوا بالانجيل زون المسلم قدموه عشان يقرأ القرآن ما يقرأ القرآن الانجيل كره زون قدموه قال شعر و ونثر وكلمات مترادفة جميلة ما ارت ما ما ارتاحص الكلام رب العالمين في دقيقة ونص إخوانا ده كلام المطرطشين قالوا لا يعنوا حتى طيب انتم معنا في الحضور. الناس دي ما ديرنا الدين بس مسلمين لكن ما داين الدين ماذا يسمعوا القرآن ولا, ولا كلام الله الحواجز العقبية بدأت تختفي يا إخوان الكافر كافر والنصران نصران وأهل الكتاب كفر وإذا ماتوا ومررتم بقبور فبشروهم بالنار يا إخوان جبغي أن أن أن أن أن أن أن أن يعني أن أن أن نقول بأن حاجز الصد الأكبر في المرحلة القادمة مرحلة السلام الجايدي أكبر حاجز صد الفواصل العقدية أن تروهم في أعينكم كفار وأنهم أنجاس وأنهم لا يدينون دين الحق وأنهم كافرون بالله مثلثون وأنهم كافرون بالرسول صلى الله عليه وسلم جاحدون يخوانا ده أكبر حاجز بتاع صد ينبغي أن يوجد حاجز الصد عندنا بمعنى الإبقاء على الفواصل العقدية الإسلام يمنع من معاملة أهل الكتاب ولكن يبقى على الفواصل العقدية كما سوف نعرف بعد قليل ثم أخيرا في أسباب اختيار الموضوع غياب المفاهيم الشرعية في دار الكفر ودار الإسلام يا إخوان الإسلام يقسم كل الديار الموجودة في العالم إلى دار الكفر ودار الإسلام ومن ثم يبنى الفقه في التعامل مع أهل الكتاب على هذا الأساس والغريب الذي لم أجد له تكييف فقهي هو على أي أساس نعامل النصارى هؤلاء على اي اساس هل هم ذميون هم اهل ذمه الغالب شرعا انهم اهل ذمه ليه من هم اهل الذمه تعرف أهل الذمه منو؟ هم اهل دار فتحت عنوه او صلحا فرضت عليها الجزيه واجريت عليها احكام الاسلام الذمي يكونوا البلد جنسه جنسه البلد لا يمكن ان تخرج من ديار وقاعد في داره اما ان يقتل واما ان يدخل في الدين واما ان يفرض الجزيه ويخضع لاحكام المسلمين ويبقى على داره وامن في ممتلكاته اخواننا هذا الفقه مهم الدار تعريفها قال ابن عابدين رحمه الله في شرحه في حاشيته على شرح السير الكبير قال رحمه الله الدار المخت... اقليم مختص بقهر ملك إسلام أو كفر يعني الـ الـ الـ الـ الإقليم الذي يختص بقهر ملك إسلام دار إقليم إسلام دار إسلام دار الإسلام فيها نصارى وفيها أقليات دي دار الإسلام دار الكفر ما غلبت عليها احكام الكفر حتى الفقهاء ناقشوا إذا احتل الكفار ديار من دار المسلمين هل تكون دار إسلام كما كانت أم تتحول إلى دار كفر يعني زي العراق مثلا الآن العراق دار كفر لدار الإسلام؟ أفغانستان دار كفر لدار إسلام كل يقول الاسبجابي رحمه الله من الاسبجابي من علماء الأحناق في القرن السابع الهجري. يقول الاسبجابي رحمه الله لا تكون الدار المحتله دار كفر إلا بثلاثة شروط أن تتصل بدار الكفار وأن لا يأمن فيها مسلم ولا ذم وأن تغلب عليها أحكام الكفار لذا هو لا يرى الديار المحتلة دار كفر دار الإسلام وفي دار كفر أو دار حرب كلا التعبيرين صحيح إما دار كفر وإما دار حرب اخواننا الدار دي فلس أنكروا من الفقهاء المعاصرين كان أبو زهره رحمه الله مع ما عنده من العلم والفقه ينكر هذه المسألة وكذلك عبد الوهاب خلاف حاولوا أن يجاروا عدم تقسيم العالم إلى دار قمر دار إسلام ولكن النصوص صريحة يعني حديث النسائي في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة قال كان معهم اهل المدينة مشركون قال لأن المدينة كانت دار شرك وفي حديث مسلم عن بريدة أن الرسلم أمروا أن يتحولوا من دار الكفر إلى دار المهاجرين وفي رواة إلى دار الإسلام وفي البخاري قال عن عبد الرحمن بن عوف أن المدينة دار السنة ودار الإسلام بل قال تعالى سأريكم دار الفاسقين فالدار ليست دار السكنة إنما ما يقام فيها من دين طيب السودان دار كفر ولا دار اسلام من وين لي وين من يأتي محلة من نوملي من واو من كوستي من وين ولحد وين دار اسلام المفترض شرعا اسم هذا الكلام أن البلاد الفئة التي فيها كفرة تعتبر دار إسلام إذا خضعوا لأحكام الإسلام وأخذوا جنسية البلد المسلم عدم وضوح التكييف الفقهي في الدار عمل إشكال بمعنى الاتفاقية في السلام القائمة من أكبر الملاحظات المنتقده عليها أنها لم تبني الاتفاقية على فواصل الدار عاملوهم باعتبار دار ثالثة وهي دار معروفة عند الفقهاء اسمها دار العهد والموادعة ودار العهد والموادعة عند الماوردي دار الإسلام وعند الشيباني محمد بن الحسن دار كفر دار الموادعة شنو تجي تلقى النصارى في محلتهم ما قلت تغلبهم لا قلت تفرض عليهم الجزية ولا كاتلتهم لأنه أسلحاتهم أكثر منك عملت معهم اتفاق الاتفاق يسري لو قال لك ما تقيم علينا أحكام دينك لا تقيم عليهم أحكام دينك لكن تابعة للمجتمع المسلم وتابعة للدولة المسلمة وهي دار عهد وموادع طيب الحاصل شنو هل الآن دار عهد وموادع الشنوة كانت تمنى في الجنوب إنه نخلي الجنوبين زي ما هم عايزين يعملوا لأنها ما قدرنا نغلبهم وذي دار موادع معلش لكن ما بقى الخرطوم ما بقى السودان كله يعني المخرج الوحيد الممكن نخرج به فقها للحكومة دار العهد والموادعة لكن دار العهد والموادعة ما بيكون في سلطان الدولة المسلمه في سلطان غير سلطان على المسلمه وعند الشيبان هي دار كفر وعند الماوردي هي دار إسلام لكن كيف؟ تقولوا خلاص أسمح للمسلمين يقيموا شعائرهم بمعنى يسمح للمسلمين إقامة شرعهم وللنصارى إقامة شرعهم ده في دار دار الموادع وده ممكن تنزلا نقول إنه الجنوب كله ممكن لكيه كده لكن من كوستو ليجاي بما فيها العاصمة دار سنو دار كفر ولا إسلام ولا دار عهد الموادع دار الإسلام معناه ينبغي أن تجري أحكام الإسلام وهذا الذي ينبغي أن نخلص له طيب الاقليات الأقليات من هم الاقليات ماذا نعني بالاقليات نعني بالاقليات اهل ذمه واهل ذمه كفار اقروا على كفرهم هذول كفار يا اخوان ما على كفرهم شريطه دفع الجزيه وان تجري عليهم احكام الاسلام هذا تعريف اهل ذمه ومستأمنون وهم الذين دخلوا ديار المسلمين بعقد امان جنسيتهم غير جنسيتنا كل النصارى والبوذيين والصينيين الحايمين دي يعتبروا مستأمنين عندهم احكام فقهيه تختص بهم ومعاهدون والمعاهد بيننا وبينهم حرب كما حصل بين رسول وقريش وتمت اتفاقيه ومعاهده يكون الامر على حسب ما في الاتفاقيه من الـ من, الـ من الشروط والمعاهده يجي البلد يبيعوا ويشتروا حرب معاهد اسمه اسم الحرب المعاهد يعني كان ممكن يجي الرسول لما مشى بعد ذاك مبكر في العمره عمره القضاء باع واشترى وتزوج في دارهم اللي كانت دار كفر تزوج بمن بميمونه ميمونه بنت الحارث الهلاليه رضي الله عنها تزوج ماذا سلم في عمرة القضاء بعدما أبرمت اتفاقية الحديبية السنة البعضة في ذو القاعدة بعد السنة دخل مكة واهل مكة افسحوا له طاف وسعى وتحلل وتزوج ميمونة داخل مكة حتى قال لأهل مكة قال له أدوه ثلاثة أيام قالوا تحت الثلاث أيام قال له لو أنكم صبرتم حتى اولم لكم أعمل لكم ضبيحة كويسه وأعمل لكم وليمه للمرض على الرسلاج. وأكلكم قالوا لا حاجة لنا بطعامك فخرج وترك ميمونة وعدت له وهي وخرج وبنى بها بسرف منطقة سرف بعد التنعيم بنى بها الرسول عليه الصلاة والسلام ودخل عليها ديال معاهدون ناس جوغرن شروب مستأمنين لما مستأمنين معاهدين ما معاهدين لانه ما في دولة ثانيه المعاهدة بكم من دولة اخرى يسبوا الحرب هل معاهدون انا لا اقر انهم معاهدون لانه سوف اتكلم عن مفردات كثيره جدا موجوده بناء الكنائس في الشمال بناء الكنائس في العاصمه إظهار الشعائب كل هذا سوف نتحدث عنه طيب الأحكام الفقهية الأفضل أن نبدأها بهذه الأحكام في المعاملات طيب أولا أول قاعدة التفريق بين الحواجز العقدية والمعاملات الاجتماعية التفريق بين الحواجز العقدية والمعاملات الاجتماعية يا خوانا أنا أريد من المجتمع في المرحلة القادمة أن يحافظ على الحواجز العقدية بمعنى الموالة القلبية والمودة والمحبة للكفار لا تجوز يخوانا فرق بين أن نعاملهم معاملة طيبة لأنهم أهل ذمتنا وبين أن نواليهم يخوانا في بعض الناس يعتقد أن هنالك تعارض بين قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء المحبة والنصرة والمودة والميل بالقلب اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون إليهم بمودة وهذا تفسير نوع من أنواع الولاية وهو الحب لا يجوز لمؤمن أن يحب كافرا أقول لك لا. لا يجوز للمؤمن ان يحب مؤمنا فاسقا حبا كامل زول مسلم بتاع خمره مسلم زول كويس مسلم يشهد الله ان لا اله الا الله بيجي يصلي صلاه الجمعه في الجامع لكن بتاع خمره ما تحب خلي زول نصراني كافر بالدين مره واحده لكن تاخذوا عدوكم اولياء تلقون اليه بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم الكلتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون اليهم بالموده وانا اعلم بما اسررتم وما اخفيت وما علمتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل لان الحب في الله والبغض في الله من اوثق شنو عرى الايمان فرق وفرق بين قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقصدوا اليهم والله يحب المقسطين هذا في الاطار الاجتماعي اما في الاطار العقدي ينبغي الا تحدث اي تنازل وان لا تميل اليهم بقلبك فرق وخونا ما فرق فرق كبير طيب هذا الفرق لاحظه سيد قطب في تفسير ايه المائده في الظلال فقال أمرنا الله أن لا نتولى النصارى وفي آية الممتح الممتحنة أمرنا الله عز وجل أن نبر إليهم قال نبرهم بجوارحنا ولا نواليهم بقلوبنا لا بد من التفريق قال الإمام القرافي هو من أئمة المالكية المحققين في القرن الخامس والرابع والر... الهجري قال في كتابه الفروق ومن الفروق فرق قال بين آه بر أهل الكتاب يبرر أهل الكتاب يبرر بين بر أهل الكتاب وبين موالاتهم وإظهار شعائرهم قال معاملة بالتي احسن صميم ديننا والسماح لهم بإظهار قفرهم ونشر باطلهم ضد عقيدتنا وهذان البابان ملبسان على كثير من الناس بلبس على كثير من الناس يخوانا فرق بين البراء والبر البراء ثابت والبر, والبر متوفر البراء في القلوب يعني فرق بين البر والبراء آيات المائدة تتحدث عن البراء وآيات الممتحنة تتحدث عن شنو عن البر لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم فبرهم واجب والبراء منهم واجب ينبغي أن نفرق بين هذه المقامات طيب للتدليل على هذه المعاني تحدث العلماء عن تعزية أهل الكتاب إذا مات له ميت الراجح أنه يعزل من باب قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين تعزوا قال الإمام أحمد يعزه بالكلمات العامة والعبارات الفطفاضة التي لا تدل على علو دينه وعلى ولا على المغفرة له ولميته إذا كان المعزى نصراني لكن ما تلوه مسلم يعني واحد عنده ولد مسلم مات هو كافر تقول له شنو تقول له احسن الله عزاءك ما في حاجة وغفر لميتك ثبت اجرك ما في لانه ما عنده اجر العكس الولد مسلم وابوه مات ابوه كافر تقول الولد احسن الله عزاءك وثبت اجرك غفر لميتك ما في وين غفر له ما في ناس ما تلقشين بيشيلوا الفاتحة مع الأقباط والنصارى، جيب ولا الفاتحة، فاتحة شو نصب؟ والطيب مسلمين يجي للصلاة بس له الفاتحة، الفاتحة على كده. كويس؟ أما إذا كانا كافرين، الأب كافر والولد كافر، توضّح الله عزاؤكم، ما في غفر لما يتيقوا ولا ثبت أجركم، تعزي قال. تقول له اصبر محمد اصبر, اصبر. تقول اصبر بس او كل من عليها فن او الدوام لله ما في حجل لكن ما تقول غفر لميتكم وثبت اجركم ودخلوا الجنه واسكنوه فسيح جناته ايش كويس التهنئه التهنئه بما لا يرتبط بالعقيده جائز ولد نجح مبروك رقق بس زيادة في بيت جديد وعزمك تمشي تقول له ربنا يبارك ليك في الدار تحنيوه لكن اياك أن تهنه بدينه لأن ذلك في الفواصل العقديه والخصوصيات الثقافية للأمم في بعض الناس يقول لي والله شيخنا هم بجونا الضحية ونحن نديهم من اللحمه ما ماتديهم مشكله اها في الكريسماس تمشلون او ما تمشلون يا اخي لا يمكن ان تساوي دينك بدينه هو ياتيك وانت لا تاتيه لانك في الشرع ممنوع قال عمر بن الخطاب باعدوا عن اهل الكتاب يوم عيدهم فان السخطه تنزل عليهم والدين قائم على على الأعياد قائمة على مسائل عقدية بين في شرعنا أنها باطلة كالصلب أو القيامة أو إلى غير ذلك من الباطل فلا يجوز أن يشاركوا في باطلهم ليه؟ لأن هذا ليس في الإطار الاجتماعي إنما هذا في الجانب العقدي طيب التضييق عليهم في الطريق وده من فقه الرعس يقول لي والله حس الأخوان الحديث في الصحيح مسلم الرسول عليه الصلاة والسلام قال ضيقوا على على اليهود والنصارى في الطرق وطرروهم لضيق الطريق حديث أبي هريرة في صحيح مسلم والله نحن نتكلم بجد ما من الدخ لكن ما نمنعه نقول ده موجود في الدين في ناس حلو يخلون يطررو لضيق الطريق إن شاء الله شوف عنا يكبروا يكون أحسن مننا في الدين يطلعون. لكن ما زي يقول والله ما في كلام زي في الدين او ده حديث ما ممكن يطبق قال ما ممكن يطبق عشان حقوق انسان سجن ابو غريب في حقوق الانسان يا الناس ممكن يعني لهذه الدرجه الاشكاليه بتاعت ايد اسمع هذا الكلام مني قاعده نحن نفرغ من عقيدتنا وهم يقاتلوننا بعقيدتهم لك الاديان ومن دخل الأديان هم اليهود وامريكا وانجلترا من وعد بالفرق الود والمؤامره الذي مع اليهود الى يوم هذا مستمر يا إخواني الغرض ان يفرغ المسلمون من عقيدتهم يقولون ما تضروه ولا تضروه ولا تنبذوهم ولكن حتى خرج في امريكا الفرقان الكاذب الذي هو قران جديد في صورة الوصيه وانه ربنا قال لكم اليهود النصارى دول اخوانكم وما كاتلوهم وايه الجهاد تحذف ما هذا الضعف يا اخي تخلي الايات بيقول انا ما قادر اطبقها لكن سوف تاتي اجيال تطبق وتقيم هذا الدين طيب السلام على اليهود والنصارى هل هو مساله عقديه ام هي مساله اجتماعيه قضية معاملات بمعنى هل ممكن تسلم عليهم القول الراجح أن تسلم عليهم بغير لفظ السلام صباح الخير مساء النور كيف أصبحت بس لكن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تبدأوهم بالسلام النص واضح لكن العلماء يقولون نهى عن السلام بنفظه ولم ينهى عن التهحية بالجملة وهذا قول الإمام أحمد ورديحه ابن القيم في أحكام أهل الدم ورد السلام قولوا عليكم لكن إذا استبنت وهذه رواية عند الإمام أحمد نقل عنه حرب الكرماني إذا سمعت قوله السلام عليكم ما قال السب السلام, السلام عليكم ولا عليكم السلام والأصوب أن تقف على النص بالظاهر فتقول شنو وعليكم طيب من أحكام المعاملات التي يحتاجها الناس التدافع معهم الآن مما عمد به ال ال الإشكالات والطامه الكبرى أن النصارى يدفنون في مقابل المسلمين ولا ما في في هذا لا يجوز في الشغل. هذا لا يجوز وأدلة ذلك أولا سنته الفعلية والخلفاء الراشدين أن كان لأهل الكتاب والكفار مقبرة وكان لنا مقبرة اي للمسلمين مقبرة حتى أنه مر على مقبرة فوجده من المشركين قال ان هؤلاء فاتهم خير كثير ثم بعدها مر على مقبرة مسلمة فدل على أن الأصل كان شنو على مقبرة مسلمة فقال هؤلاء فاتهم شر كثير بل حديث واثر ابن الأسقع في سنن البيهقي أن امرأة ماتت وهي نصرانية وفي بطنها جنين لرجل مسلم قالوا يا رسول الله أندفنها مع المسلمين قال لا تدفنوها مع المسلمين قالوا أندفنها مع النصارى قال لا تدفنوه مع النصارى ادفنوها لوحدها وإن كان بن نخطات عنده فتوى يقول إن لم يوجد لها مكان تدفن في طرف المقابل لرعاية جنينها المسلم الشرع يرعى جنينها المسلم لأنه في النهاية مسلم في بطنة بعضه كان يقول إنما بطنها له صندوق يعني بطونه للولد زي صندوق زي صندوق وافتى عمر أن تدفن إلى غير القبلة قال, قال لأنها إذا دفنت إلى غير القبلة الولد في البطن على عكس أمه سيكون وجه الولد إلى القبلة يعني كان دفنها بالعكس كده الولد بيكون لفجبلة طوالي إخوانا الناس دي كانوا بيحرصوا على المساجد لكن مشكلتنا والله يعني ما في حرص شديد كده قلت طيب حضور الجنائز جارك مات نصران شانم الجنازة ومعشين تعذي ولا تشيع لأن التشيع من حق المسلم فذكر اللفظ حق المسلم على المسلم ولا يجوز تشيع الجنائز لقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم ما ابدا ولا تقم على قبره ليه؟ قال إنهم كفروا بالله ورسوله وهذا متحقق في اليهود والنصارى إنهم كفروا بالله ورسل وماتوا وهم فاسقون ولا تقوم على قبري وإلا أن يكون المسلم ولي الكافر بمعنى لو مات لمسلم والد كافر يدفنه قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري لعلي إن اباك الشيخ الضال قد مات فواره حتى النبي عليه الصلاة والسلام لم يذهب في جنازة أبي طالب كل هذا الإبقاء على شنو على هذه الفواصل ثم زواج المسلم بالنصراني طبعا يا اخوان قولا واحدا لا يجوز وفي ذلك اجماع ولم اعلم عالما يعتد به قد خرق الاجماع ولا عبره بقول المتاخرين لانهم خالفوا الشرع بخروجهم على الاجماع لا يجوز لقوله تعالى عنهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولاهن يحلون لهن حتى ختم الآية بقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافل فهذا لا يجوز طيب ذبائح على الكتاب ذبائحهم على درجات الدرجة الأولى ما ذكروا اسم الله عليها قالوا بسم الله وذبحوا. هذه تؤكد بلا خلاف ما ذكروا اسما غير اسم الله عليها المسيح الزهرة مريم أي حاج ذكروا لا تؤكل اتفاقا ليه؟ لو أن مسلما ذبح لغير الله لا تجوز أكل ذبيحته فما بالك بمن؟ بالنصراني الثالثه ما لم يذكر عليها شيء قالت عائشه رضي الله عنها روات حديث الرسول كلوا وسموا لما تيجي تاكل قول بسم الله واكل ذبائح شنو ذبائح اهل الكتاب طيب اما المذبوح على غير الطريقه الاسلاميه فهذا لا يجوز اكله اتفاقا لانها ميته طيب بعد ذلك ننتقل أيها الأحبة إلى أحكام الأقليات في ظل الدوله الإسلامية طيب الأصل أنهم في الحقوق والواجبات العامة سواء بسواء مع المسلمين إلا ما ورد به الاستثناء الشرعي ذا الأصل طيب قال علي رضي الله عنه ونقل ذلك الكاساني في بدائع الصنائع في ترتيب في كتابه بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع قال علي رضي الله عنه لهم ما لنا له ذمة وعليهم ما شنو ما علينا طيب قال معلقا رحمه الله تقريباً في الجزء السابع صباحة 111 في بداية الصنائع قال رحمه الله تعالى إنما قبلوا الجزية لتكون أموالهم ودماؤهم كأموالنا ودمائنا دين أهل ذمه طيب عندهم حقوق المواطنة الآتية حق التنقل بلا خلاف يجوز داخل المجتمع المسلم يتنقل يمشي من هنا يسافر يمشي دون قولة يمشي ما في مشكلة كويس؟ حرية المسكن يأجر ويشتري في الرياض في المنشية ما عنده مشكل كويس حرية العمل ثاني يشتغل في الطاقة الذرية يشتغل في الطاق في النفط في الوزارة يشتغل ما عنده مشكله يشتغل كويس حرية التعليم لهم حق أن يتعلموا طيب في أشياء على ملاحظات حرية الاعتقاد هل عندهم حريه الاعتقاد بدون ضوابط لهم حريه الاعتقاد اخوانا الله يستغرب في مسلمين يقول لك لا اكراه في الدين معناه عندهم الحق ان يؤمنوا بما ارادوا طيب هل الايمان والاعتقاد عمل هل الايمان والاعتقاد عمل هو ان يعملوا ما شاء ويعشروا باطله يا اخي على كفرهم هذه حريه اعتقاد لم يلزموا بان يكونوا مسلمين اهل الذمه لا يلزم اليهود في المدينه لم يلزموا بان يكونوا مسلمين غرض عليهم الرسام فابوه فاقروا على ما هم عليه من الكفر هذه حريه الاعتقاد ولكن فرق بين حريه الاعتقاد وبين حرية ممارسه الشعائر التعبديه وهذا فرق واضح انا ما بحميه نصراني يكون نصراني لكن الشيء الصليب والحون في الخرطوم هذا لا يجوز يمكن الساحل الخضراء يعمل قداس لا يجوز انش شدي يعمل كنيسه لا يجوز اخواننا الفرق بين حريه الاعتقاد الشخصي وبين حريه الممارسه المتعديه الى المجتمع المسلم فتنته ونشر الباطل فيه وهز قناعاته وتنصير ابناء المسلمين هل هذا يجوز اي شرع هذا الذي يجوز طيب انا أقول لكم قول اذا كان المسلم يريد ان ينشر باطل يمنع على ما يمنع المسلم إذا, اذا اراد ان ينشر منكر في المجتمع يمنع على ما يمنع يمنع طيب ايهما اخطر باطل المسلم ولا باطل النصراني ثم هل, هل الدوله عندها ضوابط اخلاقيه بمعنى الفواحش هل يقرر الناس عليها باعتبارها حريه بمعنى لازم يزن في الشارع لا يزول بحريته ده بجوز مبجوز. أخطر من الفواحش الفواحش الفكرية والعقدية مثل الباطل في المجتمع لذلك لا يجوز ولذلك سوف أذكر التفصيل الموجود بناء الكنائس ده من إظهار حرية الاعتقاد عندهم حرية الاعتقاد حرية الممارسة داخل كنائسهم والمقامة لا حرج في ذلك لكن بناء كنائس التفصيل كالآتي تفصيل الفقهاء ما مسره المسلمون صار مصرها المسلمون يعني شنو يعني ما كف في بلد المسلمين يعني نزلوا فيها وتواردوا وتكاثروا وعملوا مدن مما نشأت مدن شنو إسلامية مثل الكوفة ويحضل الكوفة والبصرة ويحضل البصرة ديم أمسر بضربات فوقها يقول لك ما مصدره المسلمون كالكوفة والبصرة وين البصرة الآن في أيدي الإنجليز أعوذ بالله ما مصدره المسلمون الخرطوم شنو مصدره المسلمون لا نعرف تاريخ الخرطوم يا أخوانا ولا أصله خارج حتى لو فرق خشينا فيها مدينة الخرطوم كويس طيب ما مصره المسلمون لا يجوز بناء كنيسة فيها قولا واحدا عند الأئمة الأربعة الأحناف والمالكية والشافعيه والحنابلة ما يجوز نهايا ما أجاز ذلك إلا الشيعة الزيدية وقالوا يترك الامر للإمام فإن رأى من المصلحة أن يتركهم أن يقيموا كنائس جاز الشيء منه الزيدية القسم الثاني ما فتح عنوة بلد حدد كفار ويخش في المسلمين بسيف بس والقتال بعد ذلك قهروهم ودخلوا في المسلمين هذه لا يجوز إحداث كنائس فيها عند الأئمة الأربعة وعند جميع الفقهاء إلا ابن القاسم المالكي الا عند ابن القاسم المالكي الذي قال باذن الامام ارفعوا اذن للامام للحاكم المسلم كان ذا اذن كما ما يعملوا الائمه البقيه قالوا ما يعملوا قالوا دخلوها عنوان المسلمون دخلوا عنوان ووجدوا فيها كنائس عند الاحناف تجعل المساكن حتى الكنائس القديمه عند الاحناف البلد دخل عنوان عند الأحناف والكنائس لا تستعمل وعند الشافعيه والحنابلة قولان، قول بعدم إقرارهم على كنائسهم وقول بأن يقروا عليها على حسب المصلحة أما إحداث كنيسة جديدة فلا يجوز عند المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف ومن المالكية شد القاسم عبد الرحمن بن القاسم العتقي رحمه الله ده في بناء كنائس جديدة أما القديمة يعمل فيها شنو الأحناف قالوا لا تهدم ولكن لا تكون كنائس يعملها بيوت وال وال والشافعي الحنابي قالوا لا لا يقر عليها وده القول الأرجح عندهم والقول الثاني الضعيف عندهم في المذهب أن الكنائس القديمه يا أخواني ليس الجديدة أما القديمة الجديدة لا تحدث قولا واحدة طيب فضل شنو ما فتح صلحا بلد فتحت بالصلح فاذا الصلح تضمنه جاز عند المالكيه والمالكيه عندهم تفصيل يقولون رحمهم الله اذا دخلوا صلح والصلح ما تضمن ان يعملوا كنائس يعني ما قالوا في الصلح خلونا نعمل كنائس قال يجوز اطلاقا بشرط الا يساكنهم في بلدهم مسلم أما إذا كان المسلمون سيساكنونهم حتى لا تفتح صلحا ليس للإمام أن يبرم صلح بجواز إقامة الكنائس لهم أو بالسماح لهم ببناء الكنائس إخوانا هذه الأمور واضحة لما واضحة واضحة لما واضحة طيب إظهار الشعائق الكنائس عرفنا طيب يطلع من جوة الكنيسة الموجودة ويحوموا ويقوموا يرفعوا الصليب يدبوا ناتعهم يعمل مسيرة هل يجوز أو لا يجوز عند الأئمة الثلاث الأحناف والشافعية والحنابلة لا يجوز قولا واحدا قالوا أمصار المسلمين بلاد المسلمين مواضع أعلام الدين أعلام العلم يعني أخوانا شنو الشيء الظاهر مواضع شنو أعلام الدين طيب وإظهار شعائر الإسلام من إقامة الجمع والأعياد والحدود فلا يصح إظهار شعائر تخالف شعائر المسلمين وإلا كان هذا استخفافا بالمسلمين يجوز أن يظهر الشعائر خارج الكنيسة في قرية ليس فيها مسلم البتة إذا قعدوا في قرية والمجتمع المسلم عملوا قرية منفصلة جوى القرية دي ممكن يعملوا شنو؟ ممكن يعملوا هذه المسائل وهذا عند الأحناف وعند الشافعية أما الحنابلة قلت جوى المجتمع المسلم وقرية ساكننها نصارى 100% عندهم كنيسة جوى الكنيسة ما يفتع من جوى الكنيسة شبه مع أنه حيكون جوى وسط منه وسط منه؟ وسط نصارى لا يجلس ده بتين ده في أمصار المسلمين الخرطوم أمبدة، ألحاج يوسف بحري، حلة خوجلي، حلة حمد لكن هم مرات بيكونوا قاعدين في منطقه هناك اسمه الدبشير واسمه شنو ورا مرتزوق اسمه شلول دار السلام دي قريه كان معهم مسلمين ممكن يظهروا شعائر في القريه دي كمثال عندما عند الاحناف وعند الشافعيه وعند الحنابلة حتى في هذه القريه لا لا يجوز طيب حريه التنقل المسكن العمل التعليم جينا في حرية الاعتقاد فصلنا حرية تولي الوظائف العامة دي مرضو دائرة تفصيل الناس يقول لك عندهم الحرية يشنب يبدأ أي حاجة طواله هل يجوز لهم أن يتولوا المناصب العامة والوظائف كأهل ذمة من حقوق المواطنة طيب أولا الوظائف تنقسم الى قسمين وظائف تقوم على رساله شرعيه محضه وهي رساله الدوله وهي الوظائف الجوهريه والمفصليه مثل الامر المعروف والنهي عن المنكر الحسبه دائرين نعمل ناس مسؤولين على الأمر وعرف عن الامر ارفعهم كما اجب منه نصراني إن نقول لقد قلت أن عن الأمر المعروف أنه على المكر طيب الزكاة ولاية إسلامية تعبدية صرفة ناس يجمعوا الزكاة ويقسموها منه هل ممكن يكون مدير ديوان الزكاة نصراني الجهاد في سبيل الله عقد راية ماشي شيء في سبيل الله جهاز. ممكن يكون تبع الجيش على الخلاف الموجود بين الشافعية والحنابلة من جهه بالجواز والمالكيه والاحناف بالمنع والاحناف يميلون الى الجواز ايضا جواز أن, أن, ان يستعمل الكافر في القتال لا في تقول له انت القائد يقود الجيش يقول الله اهدموا في سبيله الله اكبر يلا ده ممكن يكون اصلا ورئاسه الدوله رئاسه الدوله وظيفه رساليه بمعنى يا اخواننا الامر الذي ينبغي ان يقرر الدولة الإسلامية دولة فكرية عقدية الدولة الإسلامية دولة شنو؟ فكرية عقدية الذي يقوم على تدبير شؤونها ينبغي أن يكون مقراً معتدقاً لشنو؟ في الإسلام أبو لك حاجة هو في المسلمين ما أي مسلم يقول لك بقى حاكم في المسلمين عنده شنو؟ عنده شروط إن خير من استأجرت في المسلمين خلي في النصارى فهذا قولا واحداً شنو؟ لا يجوز طيب وفي ذلك يقول تعالى ليجعل الله للكافرين على المؤمنين وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل أي لا يمكن أن يكون كافر مسؤول عن المسلمين له ولا ينفلق عليه القسم الثاني وضائف تحت سلطان المسلمين والتي قسمها الماوردي بوزارة التفويض ووزاره التنفيذ وزارة التفويض يعني يدوه كافر في ضل دولة صلاحيات مطلقة لا يجوز أما لو أنه ينفذ هذا يجوز ضربوا بذلك أمثلة كانت خزاعة وهي كافرة عيبت نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بيتجسسوا له ويجيبوا له الأخبار وكانوا مال كفار خزاع واحد اتنين آآ آآ. اسمه شنو ال الاستعانة بأسرى بدر في التعليم الذي لم يجي, لم يجي من أسرى بدر شنو الفداء كان رسولهم شنو يعتق بعد أن يعلم ابناء شنو فهذه وظيفة استعملوا عليها وهم كفار فإذا كان الكافر الحربي استعمل من باب أولى الكافر شنو؟ الذنب لأنه أقرب إلى المسلمين في الأمان والعقد والعهد الموجود طيب ثالثا عبد الله بن مريقيض يوم الهجرة مرض وظيفة استعان به الرسول عليه الصلاة والسلام في أداء مهمة معينة طيب استفاد عمر رضي الله عنه من سبي قيسارية لما فتحت وجابوا للسبي استفاد منهم في بعض الأعمال في الحسابات وخدر وهذا نقله البلازري في فتوحات البلدان ولكن نقل عن عمر أنه منع اتخاذ, اتخاذ النصارى في الأموال برضو يقال هذا المنع إذا ترجحت المصلحة للحاكم فيصبح في سبي قيسارية ترجح له أن يستعملهم وفي وفيما كتب لابي موسى في الكوفة ترجح له الا الله يستعمله لأنه لم يكن ذلك حاجة داعيا لذلك طيب طيب بعد ذلك إخواننا كده استبان لكم الأمر عموما بعد ذلك نناقش قضية الدعوة والحكم وتطبيق الحدود على الأقليات في ظل الدولة الإسلامية طيب أنا أعطيكم القاعدة العامة وبعد ذلك أفصل لكم القاعدة العامة أن أهل الذمة من الأقليات أهل الذمة تقام عليهم كل الحدود إلا بعض الاستثناءات الوالدة عند الفقهاء ولكن الأصل أنهم يخضعون للقانون الجنائي الإسلامي الجزئيه يا أخواننا معي وما معي ولم يقع اختلاف إلا في حدود محددة أما الخلاف الجوهري اسمع هذا الكلام وقع بين الأحناف من جهة وبين الجمهور المالكية يا الجمهور دين منه الأيم الأربعة كل ثلاثه يتفقوا في مساله يسمون شنو الجمهور ولكن الجمهور عندنا في السودان ناس الاستاد والرايك شنو يقول لك الجمهور قالوا دير معنا ناس الاستاد طوالي مع انه خش من الساعه 2 من الساعه 2 والمباراة الساعه كم؟ الساعة, الساعة الساعة 8 يا ناس يا ناس الحصى شنو دير الجمهور ده فالجمهور يرى إقامة الحدود حتى على الأجنبي الذي دخل ديار الإسلام بجواز سفر يعني عند المالكية والشافعية والحنابلة الصينيين والسفارة الامريكيه والسفارة الإنجليزية والألمانيين اي يزول فيهم يرتكب ولا يعمل شيء يحاسب بالشريعة بل عندهم لو ان رئيس بلده كافره زار بلده مسلمه ومعه زوجه لا تدخل زوجه البلد الا محجبه في صاله كبار الزوار الدوله لبس وبعدين لما تطلع الدوله لبس لكن ما تكون في خرطوم لابسه شورت ولا هناك والبنات المسلمين يحومون لابسه شورت خلي الناس مارجريت تاتشر ولا الناس الكلام الفارغ ديك عشان وريك انو ما في دين هذه هي الاحكام العامه يعني أهل الذمه ليس لهم استثناء إلا بعض الاستثناءات الوالده عند الفقهاء أما المستأمنون أو المستأمن أو المستأمن المستأمن يعني رجل أمان المستأمن هو طلب شنو الأمان من نطلقين شنو صحيح المستأمن ولمستأمن المستأمن المستأمن يقام عليه اشتقام عليه وتسري عليه القوانين الاسلاميه عند الجمهور الجمهور من المالكيه والشافعيه والحنابلله الاحناف يقولون الاحكام الشرعية تسري على على اهل الذمه ولا تسري على اهل الامان من من المستأمنين حجتهم انهم لم يخضعوا لاحكامنا ولكن أهل الذمه اللي يعيشوا معنا خضع خضعوا للجنود بأحكامنا. لكن عند الجمهور إذا زول نصراني جاي من بره ما ما من يعني ما سوداني والسودان محكوم بذوق بالشريعة الإسلامية وجاء وزنى إذا كان محصن يرجم بقول الجمهور وعند الأحناف ماله لا يرجم. اهل ذمه القاعدين معانا طوال الليل النصارى لا يستثنون ابدا ده قولا واحدا بالمناسبه يعني هذه المساله يا اخواننا رسقوها في اذهانكم ثم ابو يوسف خالف الاحناف يعني محمد بن الحسن الشيباني وزفر وشيخ ابو حنيفه يستثنون المستأمن اخواننا في ناس يقول لك والله الاحناف بشنو بيستثنوا الذميين من من التحقم إلى يا أخوانا ده كلام باطل ده يا اخوان الاحكام بيستثنوا منه المستامن المستامن ده زول أصلاً ما من, ما من ديارنا وأقرب مثال اليوم أهل الذمه منه الجنوبين والأجباص المعنى والمستامنين ده السفارات والصينيين والجايين يشتغلوا تجارة الإيطاليين وناس كارلوس ده دين كلهم شنو دين مستأمنين ودين ذات عند الجمهور تقام عليهم شنو الحدود الشرعيه. طيب يا إخواننا في اعتراض هل يمكن أن تقام الحدود على شخص لا يؤمن بها هل يمكن أن تقام الحدود على شخص لا يؤمن بها يا إخواننا الحدود ليست كلها للتعبد فهي زواج. في حق غير المسلمين وزواجر وجوادر في حق النوق في حق النب. في حق المسلمين لذلك ينبغي أن لا تفوتنا هذه المسألة الدليل أتى اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة قد زنيا وكان على احصان فرجمهما معنى شو؟ والحديث في الصحيحين حديث رجم النبي صلى للزانيين في الصحيحين حتى قال انس راوي الحديث ابن عمر راوي الحديث ولقد رأيته يجا عليها بظهره يقيها الحجارة ولكن النبي الله أمر برجمه ما فرجما حتى قتلا في ظل دولة شنو في ظل دولة شنو إسلامية وهذه أقوى حجة طيب لكن أذكر لكم أقوال العلماء في رفع الدعوة إلى الحاكم أخوانا فرق بين رفع الدعوة وبين الحكم الحاكم المسلم كان وصلته قضية تعذني في الحكم يحكم طوالي بالشريعة في كل المسائل وهذا يا ليس بغريب ليه؟ هذا يسمى انهم يتساوون معنا أمام القانون ولا يتساوون معنا في القانون أمام القانون يتساوى معنا لكن في القانون لا يتساوي معنا الآن المسلم إذا سرق في أمريكا بأي قانون يحاكم بأي قانون سيحاكم بالقانون الأمريكي طيب ما من المهاجرين العرب أمريكي مولود في أمريكا وعنده جنسية أمريكية بحكم مجنوب هل اعترض معترض قال ضاعت حقوق الأقليات وحكموا بقانون لم يقتنعوا به ليه بس في السودان وفي بلاد المسلمين أمريكا فيها قليات ولا ما فيها فيها مسلم سبع مليون مسلم سبع مليون مسلم في كل قوانين تحكم القانون الأمريكي ليه لأن سيادة قانون الدولة الفكرية الدولة الماعدة فكر معلش أما الدولة الفكرية سيادة قانونها رمز سيادتها ورمز وحدتها ورمز استعلائها وكذلك في الاسلام قولا واحدا عرفتوا طيب الاحناف يقولوا شنو اذا رفع ذمي على ذمي ذمي سرق من ذمي قام تكفي في المحكمه ما ماعده يرضى ولا ما يرضى ينادوا السارق سبت عليه طوال يقطع يده عمم عند الاحناف طيب الاحناف بيستثنوا النكاح الاحناف بيستثنوا النكاح يقولوا ما كنت اتدخل انت عارف الاحناف ده كويس مع النصارى ديل لانه بيزوج عشرين والزول بيزوج مرت مرتبوه عند الاحناف يقولوا خلوه ما تسالوه اما عند الشافعيه والحنابلة يمنعوا من النكاح المحرم عندنا بمعنى لو فزوا للزواج اخته ما يخلوه طوال الناس الأمن يمشي يجيبوه المحكمه يطلقوها منه ويقتلوا ولا يعملوه الشيء الموجود في الاسلام لو يتزوج مراته ما يخلوه لو يتزوج أكثر من 4 ما يخلوه ولكن الراجح هو وفقا احناف ليه مش لانه بسخر على الناس لأنه لانه الانكحه الاسلام توسع فيها بدليل انه حتى الكفار إذا أسلموا على كفرهم الرجل والمرأة لا يعاد نكاحهم من شنو من جديد إنما يقر على مكانه عليه من شنو من النكاح طيب المالكية يقول إذا ذمي وذمي اختلفوا يشترط في رفع الدعوة رضاهما يكون راضين أن يرفعوا الدعوة إذا رفعوها يحكم بشنو إذا وسط القاضي ورفعوها ورضوا يحكم بالاسلام أما إذا كان أحد أطراف المشكلة مسلم ليس للحاك ليس للقاضي أن يرى رضا الذنب أو لا يرى يقيم الحد مباشرة هذا قول من قول من قول المالكية طيب قول الشافعيه قالوا إذا كان طرفا المسلم طرفا يجب الحكم إذا كان الطرفان ذميان يجب الحكم لكن استثنوا المستأمن قال مثلا زول صيني دخل الخرطوم قلت سرق منه زول او هو سرق من زول او هو سرق من زول زيه مستأمن زيه او سرق من ذمه من مسلم عشان يحكموه يكتب يقول والله انا موافق تحكموني بالشريعه دي حتى يحكموه عندك بالشريعه وز اما الحنابلة مجرد رفع الدعوه يقضى بها ويحكم بينهم والظاهريه كذلك يحاكمون بجميع الشريعه اخيرا مساله القوانين طيب قطع الطريق لو ان ذمي ذميين يعني مثلا نقول النصارى دين قطعوا بيقوا شغالين رباطه ماذا يفعل لهم اسمع هذا الكلام قولا واحدا عند الائمه الاربعه تطبق عليهم الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآن يقتل أو يصلب أو وهكذا إذا هذا قول وحده لعدم اشتراط الإسلام في هذا هذا الحد من الحدود يقام عليه قولا واحدا اختلف هل ينتقض العهد هذا الذمه أم لا ينتقض والراجح أن عقد الذمه لا ينتقد عند المالكية عند الشافعية والحنابلة وقول لمالك طيب الزنا لو أن ذمي زنا في المجتمع يعملوا له؟ طبعا يقولنا فيه شكالات حتى الآن النصارى جايين دي ديل يعني يتبغوا معهم إنه تقام الشريعة والحلود على منه على المسلمين ويستثنى منه منه غير المسلمين منصور خالد كيف؟ وياسر عرمان كيف؟ أنا خايف دي تعمل المشكله بعدين؟ ما خلص نحن خرينا اتفقنا معاكم ما ضينا أهل منصور خالد دي كيف؟ نصراني ولا مسلم؟ ما بعدين في ناس حيقولوا نحن نصارى يا مولانا لما يجيبوا المحكمة أها شنو؟ يقولون نصراني اشمعنى يقام الحد ما فيه إشكال فيه أصلاً. فيه إشكال. لذلك الزنا يقام الحد الشرعي عند الجمهور الا عند المالكيه والماليكيه جابوا راي عجيب وهو راي مردود عليهم قالوا اذا زنا ذمي بذميه يدفعان الى اهل دينهما يقرران عليهما العقوبه المناسبه يقرر عليهما العقوبه المناسبه وهل اخواننا فيه من الخطا ما فيه خطا فيه شنو ان هنالك جهتان في الدوله تقيمان شنو العقوبات وهل يجوز للدوله ان تدفع رعاياها الى جهه غير مسؤوله لاقامه العقوبات هذا من الباعث الواضح طيب القذف طبعا يا اخواننا في حاجه انا في الزنا دي اقول لكم اذا زنى اذا زنى نصراني بمسلمه إذا إذا نصراني بمسلمة عند الحنابلة لو كان بكرا وهي بكر هي تقام عليها هي يقام عليها الحد وهو يقتل يقتل لانه قد نقض عهد الذمه فلا امان له بعد ذلك طيب وهذا قول معتبر حد القذف حد القذف يقام على الذم حد القذف باتفاق الأئمة الأربعة فقط اختلفوا في شنو في مسلم يا إخواننا حد القذف يقام على من بالأئمة الأربعة إلا ابن حذب ابن حذب قال ما يقام على حد القذف ابن حذب قال إذا قذف الذم مسلما لا يوجد ثمانين جلدة ولكن يقتل ده الوحيد الخالق اما الام الأربع على شنو على شنو آه؟ على جلده 80 جلدة اذا قذف مسلم ذمي او ذميه عند الجمهور لا يقام عليه الحد وعند ابن حزم يقام عليه الحد الجمهور يقولون ناء الايه في المحصنين الذين يغمون الجن المحصنات ثم لم يأتوا المحصنات قالوا الإسلام سرق في الإحصان وابن حزم عنده الإحصان حرية وعفة وهذا يمكن يتوفر عند من عند الذميه فلذلك يقام عليهم الحد طيب نحقه نصلي ونواصل الله مش الأفضل حد السرقه قطع يد السارق متفق عليه بين الائمه الأربعة لماذا؟ لعموم الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما قال السارق والسارق ولم نسمي دينا وأهل الذمة يعتبر من رعاية دولة المسلم فالداني شنو؟ تقطع أيديهم ولو سرق مسلم من ذم أيضا تقطع يده تقطع يده بلا خلاف. طيب هذه الحدود تفضل الخمر الخمر فيها خلاف فعلا خلاف معتبر قوي حد الخمر كويس معظم المالكيه والاحناف وبعض الشافعيه يقولون الشافعيه جزء منهم والمالكيه جزء منهم والاحناف كلهم يقولون النصراني إذا شرب الخمر لا يقام عليه الحد وذلك لمراعاة اعتقاده في حل الخمر ده قل منه أه؟ بعض المالكية وبعض الشافعون الأحناف كلهم وقول بقية الشافعية وبقية المالكية وكل الحنابلة والظاهرية والشيعة الزيدية حتى الشيعة الإمامية الاثنى عشرية يقولون يقام عليهم الحد ليه؟ لأن الخمر محرمة في كل الأديان أري نصا من الإنجيل المحرم يبيح الخمر يخوانا حتى هذه الأشياء الخايفين منها النصارى الآن الزنا محرم في كل شرب في كل الأديان الخمر محرمة السرقة باعتداء على الآخرين القتل طبعا القتل العلماء عندهم في احكام اهل الذمه خلاف طويل جدا في اذا قتل مسلم نصراني يقتل ولا يقتل يقتل عند ابي حنيفه هو الراجح وعند الجمهور لا يقتل مسلم بشنو بكافي وكذلك الديه يمكن ان تعطى الديه للنصارى لقوله تعالى فان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق مع المالون مالون دياناس كفار فديه مسلمه الى اهله اخوانا انا اكلمك النصارى احسن لهم بالحدود والشريعه الاسلاميه احسن لهم في كل الاشياء لان النصارى الان لا دين لهم ولا احكام ولا قوانين ولا نظم النصارى كتاب اقرب الى كتاب المطالعه كتاب ما فيه شيء الانجيل الموجود الان المحرف ده طيب توصيات هذه المحاضره بعد نهاية الأحكام الظاهرة في المسألة بهذا التفصيل في الخمر في الزنا في الحدود في الريضة وعلى المريضة وكذا بس لكن أختم بإشكال يلي عند الناس هو آيات المائدة في آية المائدة فإن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل أو شنو أو أحرض عنه والآية التي بعدها فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك الآية دي عند أبو حنيفة منسوخه وعند مالك التخير الذكرناه لكن التخير عند مالك متى لو تذكروا التخير عند مالك متى إذا كان طرف الدعوه شنو غير مسلمين أما إذا كان طرف الدعوه مسلم يجب على الحاكم أن يحكم بينهم بما شنو ولا يخيرهم بين أن يحكم أو يعرض قول الشافعي هو القول الأقوى قال أهل الذمه يحكم بينهم بما أنزل الله والمسلمون يحكم بينهم بما أنزل الله المستعملون يخير الحاكم بين أن يحكم بينهم وبين ان يشرف وبين ان يعرض عنهم وهذا الذي رجحه الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار طيب التوصيات بعد المحاضرة دي خلاصات أشرف اولا الحرص الشديد على الحواجز العقديه والفواصل الثقافية والإبقاء عليها كفار كفار أهل كتاب أهل كتاب أهل النار بطريقه هذه اهل النار ولا الضالين هم الضالين ذاته يا ما تلاوزوا الناس دير دير أحكام في ناس بعدين خايفون يعني يقوم يلاوزوا بعدين يقولوا يعني ما تقول المصارى هم الضالين لأنه هذا ضد التوجه العام. وأنا خائف في ناس يقولوا كلام هذا، ما في كلام هذا. ينبغي أن تثبت هذه المسائل. يعني ال في الوجدان المسلم هذه مسألة هذه قضية مهمة. أذكر إنه عندنا أهل دارين يبنوا مسجد في في المنطقة بتاعتنا. في حلفه دارين يبنوا مسجد في المدينة. بعدين قاموا حايمين. وقت مش ناس ناس يعني مش كسله ولازم مش الجربه وناس مش القذارف يلموا القروش يعني التجار عشان يبنوا المسجد بعدين قاموا في القذارف قاعدين يخشوا على الدكاكين والله عندنا مسجد ويعرضوا القضيه يقوموا يدون من جمله الدكاكين دكان بتاع جفتي انا زين ما عارفينه والله يا اخي عندنا مسجد ودارين المسجد ده احنا يعني نبنيه وكذا وكذا كده لانه جدا ما في مشكله الداون قروش في زل عالي في الدكان شاف صورة مريم والمسيح معلقين له كده كلام جدا ما أطمأنه قام طلع برا البرندة ما هو دكان ومعه برندة عشان نشوف اللي يحصل برا لقى اللي جورج منه كده هنا قال أنا أخواني أشد ما بيجوز القروش دي نحن مودنا الجامعة رجعوا لازال وقال لهم في واحد عمنا معه قال له ما, ما مشكله نعمله في الادبخانات قال له ده وجدان كويس بالمناسبه الوجدان بتاع إنه يتظل هنالك فواصل مهمه لا بد من على الفواصل هذه نقطه مهمه النقطه الثانيه المعامله الكريمه في النواحي الاجتماعيه تعزي تهني، تزور، تاكل أكل، تعمل معاملة كريمة مع الابقاء على الحواجز السنوب ال ال العقدية ثالثاً، التوصية الثالثة السلام في الإسلام اسمع هذا الكلام السلام في الإسلام من أجل الإسلام بمعنى الأمة المسلمة لا إخوانا، الكلام ده أعرفوا كويس لا تعرف السلام الدائم نحن معنى عندنا شنو؟ دائم بمعنى السلام من اجل الراحه والاستقرار والدعم ده ما سلام الصحابه مرتاحين في مدينتهم ياخذوا عنب تفاح مربوا في فرس و وين وقادوا القتال ومشوا افريقيا ومشوا وين السلام مجرد هدنه من اجل بناء المجتمع المسلم فالمطلوب شنو اذن التوصيه المطلوب شنو التوصيه المطلوبه ان يكون السلام والاستقرار من اجل الدعوه وتكثيف الدعوه في اوساط غير المسلمين واستغلال الثغرات وغزو الجنوب في ظل السلام وعدم مش ما في لو مشينا الجنوب في الدكتورنا في الدكتورنا نكثف الدعوه في الشمال وفي الجنوب في اوساط غير المسلمين نستفيد من هذه المساله وذلك بتخطيط واسع وبرمجة متقنة معرفة اللغات واللهجات والنفسيات وهكذا طيب رابعا من التوصيات الحفاظ على المكاسب اتفاقية السلام فيها مكاسب يا إخوانا وأنا أشعر أن الوقت قد بذل جهدا في أن يجعل الشمال كله يحكم بالشريعة هذا مكسب المكتب الثاني تثبيت حكم المسلمين الذين في العاصمة بيشنون؟ بالشريعة وأن لا يظهر النصارى ما يخالف الشريعة ولكن أن لا يحكموا بالشريعة وهذا الضعف طبعا أنا, أنا في الفقه ملقيت لي وغيرت المستند حسنا في الكلام الذي أقوله يقوله ملقيت مستند إنه ناس قاعدين معاما نصارى يستثنون ملقيت لكن كونه ما يكون في دينين أو علمانية أو قومية بتاع البار بيجاي بتاع المسجد بيجاي ده ما أحبكم فيه ده مكسب نحن نستفيد من المكاسب نستفيد كيف من المكاسب أكبر مكسب الشريعة في العاصمة عن المسلمين والشريعة في الشمال وهذا ينبغي أن يعض عليها بالنواجز بمعنى أنا أقول هذا الكلام الله يسألني منه الحكومة لا حجة لها بعد ذلك في عدم إقامة الشرع ما احنا بمعنى الان تقام الحدود وكل الشريعه في السودان ده في العاصمه نحن مسال اذا الكفار الكفار خص مش استثنوا مش موقع عليها زمان الحكومه كان بتلاوز بتلاوز من شنو من حقوق الانسان والتدخل الامريكي الان امريكا والنرويج حاضرين الاتفاقيه ووقعوا على ان يحكم الشمال بشنو بالشريعه الان لا أمريكا عندها حجة ولا حكومة عندها حجة زمان كان في عذر والله خايفين من الكفار أهل تاني في عذر شلو بعد ذلك الحكومة كان ما تطبقت الشريعة ما ماجهتنا بعد ذا لأن الكفار اللي احنا خايفين منهم مضوا ليها جاءوا ليها تطبق الشريعة بعد يطبق على المسلمين ده ما قسم حقهم شوق عليهم يعضوا عليهم النواجز يطبق الشريعة في كل السودان عدل الولايات الدينوبية وتطبق في العاصمة على منه على المسلمين والاصل إنه المحاكم محكم وحده بتحكم بينه بالإسلام وإذا أتى نصارى شارب خمرة يستثنون وان كان الفقهاء يا إخوان مثلا الأشيعة الزيدية والظاهرية يفرق بين السكر وبين الشعب وبين الشرب شرب الخمر جائز في دينهم لا يمنع منه ولكن السكر لا يجوز الفرق بين السكر والشرب والشرب يشرب كيشربوا كيتشنوا ما يسكر بيكون زلم متعود التعود السديد بعد ما يسكر راسه درزبوا الزفطر يا دوب بفهم ويا دوب بوقع له ويتكلم مع الكلام نجده وفي نوع من ما يشرب الخمر دي بيجع في الشوارع أها بعدين يزركم في الحفلات تتروشوا في الحفل آه عبّل شباب ويساخد كومساري بلو ما بديك في نفاسه قالوا شنو قص أنا قاعد أحضرهم في الحفلات دي كتير قاعد يشاكلوا كتير والله مرات بذور شاكلوا الناس بس يكون مداخلون يا أخي انت براك يا أخي الناس إذا يبدأون معكو مشكلة والله يقول أنا الكوسياري ما بدفعها ما بدفع نزلني بس الكوسياري يقول أنا ما بنزول كتير ده ده كتير وده قبل التوقيع بعد توقيع الله على ما ليش تشنوا لكن ده كلمة يعني يا إخوانا تخيل واحد حاجة المسؤول في القصر الجمهوري يخش القصر الجمهوري سكره يوقع كيف ده؟ يوقع كيف اكتب غلط يعني ولا كيف المهم حتى ولو قلنا أهد بفقه الأحناف في المسألة وببعض قول المالكية والشافعية حتى التفصيل مهم بين السكر وبين شنو وبين السر البيشرف وما بيظهر عليه ما ما عنده مشكلة لكن البيسكت يشرب ويسكت وعد التوطح والتصف في النسوة في العربات هذا كيف ده؟ مشاخذ بنات المسلمين في الشارع هذا كيف متوقع ما متوقع يا أخواننا أشير متوقع ما متوقع متوقع هذه كلها تحتاج يا أخواننا أنا أود أن أقول شيء كثير من الناس متفائل جدا جانا تجاه السلام ولست متفائل ولست متشائل عند السلام لو ان استفدنا من المكاسب في حقة السريعة في الشمال والعاصمة دي ودرعنا المخاطر يمكن أن نجعل عملية السلام خير على السودان المسلم ولو أنها يمكن أن تكون وبال بما تحوي من مخاطر كبيرة وعظيمة طيب خامسا تقوية النسيج الاجتماعي وتحصين الأمة قيميا في المرحلة القادمة الأسرة والشباب والاعتنابون وأنا أقول لكم حاجة مهمة جدا أنا متوقع في ظل السلام الناس يرجعوا إلى الله لما يشوفوا النصارى ويشوفوا هيمنة وظهور دين في ناس في النهاية مسلمين بيشربوا الخمر وبيسكروا وبيزنوا لكن لما تجد مساله دين ولا دين ما بيقبل في دينه حاجه يعني المسلم الساحه الخضراء جاء في البابا المسجد واحد عنده عماره عمل طوالي العماره الفاتحه على الساحه الخضراء مسجد سماه مسجد شنو مزيد من المستغفرين. وجاب يافط كبير عن في العمارة ان الدين عند الله الإسلام بالعربي عربي بل الحدث استفزاوا فأنا بقول ربطارة شنو نافعة الشباب المسكعين لما يقولون الله النصارى مشتكلين مع المسلمين هيعمل شنو؟ سوف تاخذه شنو الحمية والغيرة فنرجو أن تكون مرحلة السلام مرحلة عودة وأوبة إلى الله تعالى ثم التوصية السادسة والمهمة المرحله القادمه يركز فيها على محاربه العلمانيه اكثر من النصرانيه لان إخواننا جوغر معهم معهم السلطان خالد انه نصر عرمان وفي الداخل معهم دي لا يحصى ولا يعد الناس ديت الصحافة وونس أبو القاسم حاج حمد وناس حاج والراب والكرور ده كله معه قلبا وقالبا كلمة، وسوف تنتفش هذه القوة العلمانية، فلا بد من محاربة العلمانية والتركيز على العلمانية في المرحلة القادمة. ثم التوصية السابعة والأخيرة أقول في المرحلة القادمة الانفعال والعنف لا يخدم قضيتنا، الانفعال والعنف لا يخدم قضيتنا، يخدم قضيتنا الاعتناء بالعلم. المادي الأكاديمي إخواننا الشباب المسلم الملتزم ما يجنب في المساجد كل الأركاد يصلي صلوات الخمس في المسجد ويدخل المعامل ويتعرف على خصائص المادة المرحلة القادمة مرحلة معامل الاعتناء بالعلوم الاعتناء بالتربيه المرحلة القادمة الاعتناء بقوة الثقافة لا ثقافة القوة ثقافتنا قوية قوة الثقافة الفكر والتخطيط والتاصيل والتوعية ونشر الهدى بين الناس والكتابات والشورى والديمقراطية والعلمانية فتح كل هذه الأفكار المنحرفة المرحلة القادمة الانفعال لا يخدم قضيتنا يخدم قضيتنا التخطيط البرمجة العلم المعرفة والفكر والتماسك المجتمع وقوة نسيجه أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية هذه المحاضرة والتي كانت تحت عنوان الأحكام عن الفقهية للأقليات في ضل الدولة الإسلامية أصدر الله تعالى التوفيق والسداد والعون والقبول مبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Pytanie. Pytanie. Pytanie. Pytanie. Pytanie. Pytanie. Pytanie. Pytanie. Pytanie. Pytanie. Pytanie. Pytanie. Pytanie. Pytanie. Pytanie. Pytanie. Pytanie. Pytanie. Pytanie. Pytanie. بالنسبة لهذا السؤال لا يجوز إقامة احتفالات باعيادهم الباطلة وفق شرعنا في التلفزيون وذلك لسببين السبب الأول الدولة إذا كانت إسلامية إخواننا الدولة الإسلامية ليست دولة مجرد من القيم ولا دولة آلة قال تعالى عنها الذين يمكنناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا ونهوا عن شنو؟ عن المنكر هل الاحتفالات في التلفزيون منكر ولا معروف؟ إذا كان المسلمين عندهم احتفالات باطله هم مسلمين يمنعهم الحاكم بـ بـ بأن, بأن, بأن ينصحوا فإذا أبوا يأخذ الحاكم عليهم بالقوة لأنه قال من رأى منكم مقر فليغيره بشنو بشنو بيده يا اخواننا هل لذلك لا يجوز الأمر الثاني من المستهدف بهذه البرامج والاحتفالات هل يمكن أن يتأثر بعض المسلمين هل ممكن ممكن لكن سبحان الله الألفقها لما ناقشوا المسلم تزوج بكتابية تزوج بشنو؟ بكتابية هل يجوز أن يتركها تذهب الى المعابد والكنائس؟ قال يمنعها لأنه لو تركها تعاون معها على الإثم والعدوان كويس؟ ولكن لو أراد أن تعبد ربها بالطريقة التي تريد الحرية التي تعبد شنو؟ يتركها جواب بيته تعمل الطريقة طعك وتقرأ الجديد ما ينفع. إذا كان يجوز لها أن تسكر ليس له أن يأتيها بالخمر. ما يقوم يجيب لها خمرة ولاه تسكر. مع إن أخوانا طبعا إذا ما تستغرب حسها الخواديات بسكر ولا بسكرت. الخواديات بسكر ولا بسكرت. في مسلمش الزواج وخواديات وممكن تلبث تسكر. وهذا فيه كلام يعني كثير لكن لا يجوز أن يظهر شعير ليه؟ لأن الغرض الحفاظ على هيبه الدولة الفكرية الإسلامية أنها دولة تأمر بالمعروف وتنهى عن شنو؟ عن المنكر وإن صدر المنكر من أفرادها ومن رعاياها المسلمين تمنعهم والأمر الثاني تمنعهم أيضا لأن هذا فيه إغراء وتلبيس على بعض المسلمين ممن من تستهدفهم هذه شنو؟ هذه البرامج هل أباح العلامة بن القيم في كتاب احكام اهل الزمة بأن تتزوج المرأة المستبه من كافر سبحان الله هذا كلام عجيب بل قوله رحمه الله تعالى هذه الإباحة ذكرت في اذاعه لنظم من عالم معاصر أقسم بالله العظيم أن العالم إما لم يقرأ كتاب ابن القيم إما مدلس منافق لا يمكن يا أخي تخذب على الراجل ابن القيم في أحكام أهل الذمه في الجزء الثاني صفحة 201 و 1 تحدي 200 و تقريبا يتكلم عن هذه المسألة وأكثر من شدت في المسألة بل قال بأن يقتلوا وإذا كان بغضاء المسلم المسلمة تقتل وهو يقتل أنا الله ما عارف العالم المعاصر ده في إذا عطلنا إما يكون ما جره ككتاب القيم قيم جات في رأسه معلش لكن أي موجود أنه ما يجوز يقول ابن القيم أجاز هذا كذاب هذا كذاب والله تعالى أعلم نعم شيخنا الفاضل ما الذي يجب علينا في المرحلة القادمة لعل أجبت على ذلك في التوصيات وأن كيف؟ تخوية النسيج وكذا وكذا وكذا طيب سائل يقول ما رأي الدين في التعددية الحزبية والديمقراطية وتبادل الصلطة إخوانا أنا أوريكم الشريعة المعرفة على حسب ما قررت الشريعة المعرفة دي. شريعة ربنا الموجود دين ما في تعددية وما في أحذر وما في طوائف وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم كل الناس يحملوا على الدين وليس للمسلم خيار في ذل دولة المسلمين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارات من أمريهم ثم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما الأحزاب بالدين ولا ضد الدين أو هاي المسلمين, المسلمين مع الدين بدون دين مع الدين مع الدين ما عنده خيار الشرع قال كذا خلاص إنت تمشي شنو الأحزاب ما وما في تعدديه والديمقراطيه باطله الديمقراطيه باطله ليه يا الديمقراطية الديمقراطيه هب ودب والديمقراطيه لا تراعى فيها الاراء السديده انما تراعى فيها الاغلبيه والشوره تراعى فيها الآراء شنو واحيانا تمضي الشوره ولو كانت راي اقليه اذا كان هو الراي الصواب دشنو دي, دي, دي, دي, دي, دي الشوره الديمقراطية قائمة على نظريات كفريه العقد الاجتماعي والقانون الطبيعي نظرات الباطل هذه بأنه الكون لا إله له ولذلك على الناس أن يدبروا أمرهم لأنه لا توجد قوة خارج عنهم تدبر أمرهم أما نحن فإلهنا رتب أمرنا وأنزل لنا قرآن فيه كل ما هو فيه ما يصلحنا في أمر ديننا ودنيانا ثم إخواننا فرق يقول التعجذية أسمع كاملة من التعجذية وقف عمر بن الخطاب فقال اسمعوا واشنو وأطيعوا فقام رجل قال والله لا نسمع ولا شنو ولا نطيع لقومناك بشنو بسيوفنا فرق بين معارضة ونصيحة ذي الحاكم في إطار الدولة وبين معارضة مصطنعة بمعنى أديك أوريك العيوب انا جيت حكمت في السلطة حكمت بالعدل وما جبت اي خطر. في ناس حيمشي شنو، ها معارضه حيعرضوني في كل صغيره وكبيره عشان الانتخابات الجايه يطلعوا عيوبي وشنو ويسقطوني كلام زي هذا الدوله مستمر فيه عندك نصيحه للحاكم قوموا لكن بيتكتل والتكتل ياخذ صفه المعارضه الدائمه الحزب اللي ما في سلطه في شنو في المعارضة هذا ينافي التعاون على الذر والتقوى كدوره يمين احزاب التعاون على الذر والتقوى محمد عثمان المرغني كان عمل اتفاقيه صح يقطعوله في راسه الخرطوم بتشتت صح ولا ما صح اشار كاتب منه منه هو وهكذا يعني قص على ذلك المعارضة والسلطة في الإسلام ما في كلام في سلطة وفي نصيحة ما في معارضة في سلطة وفي شنو؟ في نصيحة وفي أمر معروف ونهي عن شنو؟ يغني كل إنسان أن يجعل تكتلا وكذا إذا قتلي حيكونوا متفقين على الإسلام والثوابت والشريعة يختلفوا في بعض الجزئيات يقال لماذا هذا المظهر من مظاهر الجزئيات؟ اسمع لماذا هذا المظهر للخلاف في جزئيات؟ وهو اصلا مذموم الخلاف اصلا شنو؟ اصل الخلاف مالو مذموم لماذا؟ هذا ينبغي الا يكون طيب ذكرتم قول المالكيه في بناء الكنائس للنصارى اذا تم صلحا ولم تذكر آراء المذاهب الأخرى آراء المذاهب الاخرى ان ما تم صلحا ان البلد التي فتحت فلحا أنه ليس لهم أن يحدثوا كنائس فيها إلا إذا كان هذا شرفا والمالكي عندهم تفصيل إذا اشترطوا وافقوا منه وافقوا منه الجمهور الأحناق والشافعية والحنابل وافقوا واذا وإذا ما اشترطوا جاز لهم أن يحدثوا الكنائس لا قول منه قول مالكي قول الجمهور انهم اذا لم يرد في الاتفاق لا يقيموا كنائس واذا ورد في الاتفاق يوفى لهم فيتركوهم لإقامة, لاقامه الكنائس دي دي دي طيب نسكن في سكن الطلاب ومعنا نصارى نساكنهم وناكل معهم ونعيش معهم الحياه بتفاصيلها ربما علمت بعد فتره من مصادقتك له انه نصراني ما في شيء الاصل في بلاد المسلمين الإسلام يعني لو جئت جيت ناس ما عرفتهم مسلمين للنصارى تسلم تقول السلام عليكم ورحمة الله حتى لو طلعوا بعد النصارى مر ب بقوم فيهم أخلاق من المشركين ومن المسلمين فسلم عليكم ده برضو جايز الأصل الإسلام فتعامى ناس على اصل اسمه أما إذا ظهر لك نصراني تتحرز في المعاملة القلبية أما المؤاكلة والشرب في السكت والملاطفة والمعاملة الطيبة والبر والهدية كل ذلك في الإطار الاجتماعي استفنا أنه يجوز هل النصارى الذين عقد معه اتفاقية السلام يعتبرون أهل ذمة عندي يعتبرون أهل ذمة حيث أنهم لا يدفعون الجزية للمسلمين. هو يشوف نحن حسنا بناددون أكثر حاجة يعني شب الشريون نصارى في الثروة والسلطة أكثر مننا نبلونا سبب يعني حسنا في المناطق الثلاثة هياخدوا 45% ونحن كمسلمين كلنا نحن أخذ كب 55% شنوب. المناطق الثلاثة مناطق مسلمين اللي هي جبال النوبة والنيل الأزرق وشنون وأبييت الجنوب هم ال ال ال ال العايش بتاع الجنوب كله لون إلا النفط والنفط تخير بالنسبة كم 51 وخمسين إلى تسعة وأربعين على إنه المنطقة البيطلع منها البترول تعمر من البترول كله كويس. الدخل القومي بتاع السودان الحياة اللي بتطلع في حلفه وفي كسل وفي وين وين هم برضو عندهم في حاجة لكن ذلك يمكن أن يجوز في حالة الضعف في حالة الضعف يمكن أن يجوز باعتبار أن يحول الجزية إما إلى ضرائب أضافية بدون ضرائب ولا ما حيثوا ضرائب النازل أها بعد ذلك يعملوا مغالق كيف يشيروا ضرائب هذا ما يشيروا يزيدوا الضرائب شوية يأخذوا بقول الأحناف في الجزية أو بعض الأحناف نقلا عن خالد الوليد وأبو عيد القاسي بن سلام وأبو يوسف وغيرهم انهم إذا دافعوا معنا عن الدولة في أي عدوان يأتيها تسقط عنهم الجزية لأن الجزية عند بعض الفقهاء عقوبة ودليلهم تمام الآية حتى يُعطل الجزية تعيّد وهم قالوا تمام الآية يدل على أنها عقوبة عقوبة على كفرهم وبعضهم يقول هي هو عطاء مالي نظير حمايتنا لهم عشان نحن نحميهم يفعل لنا فإذا كانوا سوف يحمون معنا الدولة ضد كل كل عدوان خارج عليها يمكن أن تسقط عنهم الجزية فممكن هذا تكون مسألة اتحادية الاتفاق معهم كان على تقاسم الثروة والسلطه طيب طبعا أجمعنا عليه هل نفهم من وصيتك الاخيره للشباب بعدم جلوس المساجد ودخول المعالم وان يتركوا العلم الشرعي ويقبلوا على العلوم الدنيويه الرجاء شرح هذه المساله اولا ايها الشباب العلوم الشرعيه فيها العلوم الـ الـ الـ الواجبه وجوبا عينيا مثل تعلم العقيده والصلاه والعباده وفيها علوم كفائيه الحديث والمصطلح والتخصص وعلوم الطب والهندسة تعتبر سرعا من الواجب الكفائي ايضا بمعنى لو, صد لو لم يدرس الطب مسلمون آثم المسلمون في أنحاء العالم كلهم يأثموا نعم يشنو كل قادر على التعلم في أنحاء العالم كل من كان قادر على التعلم ولم يتعلم فالمطلوب التوازن اولا لن يكون كل الشباب الملتزم ينبغي أن يتخصص في العلوم الشرعية لا نريد منهم من يدرس العلوم الأكاديمية ويتخصص ويقبع على درجة ويكون على درجة عالية من العلوم الشرعية مع وجود متخصصين في هذا العلم ونحتاج منهم أنفسهم من يدخل المعامل مع الحفاظ على الحد الأدنى من الواجب العيني يعني لا يضيع العلوم وراء الصلوات الواجبه وجوب عيني في المساجد ولكن ان ينكتفي في المسجد هذا ليس من شرعنا في شيء بل احيانا يجب عليهم ان يدخلوا المعامل وان يتعلموا اذا كان هذا هو سبيل قهر الكفار لنا اذا قهرنا الكفار بهذه العلوم الحرب شنو يا اخواننا الان الحرب تقنيات الحرب تقنيات الحرب المباشره قليل الان الحرب تقنيات نحن نريد هذه التقنيات فلوم أن يتعلم بهذه النية وأن والأمر يحتاج إلى موازنة بين أين ينفع هو وأيضا لا يمكن أن يقول أنه إذا أراد أن يتعلم العلوم الشرعية يمكث في المسجد 24 ساعة ليتعلم العلوم الشرعية ليس الأمر كذلك حتى الجامعات الشرعية المتخصصة في الفقه وغيره الزلماء بيكون 24 ساعة جوى جامعة دمش الجامعة من الساعة 8 إلى الساعة 20 إلى الساعة 2, 2 معروفة فمعنى في وقت آخر يمكن أن يستفاد منه هل يجوز لمن يعمل في التجارة أن يصنع للنصارى أثاث داخل دور عبادتهم ومنازلهم ورهد من الأسئلة المهمة وقص على ذلك النقاشين بتاع الكنائس والكهرباء بتاعت الكنائس اللي بوصلوها فنحن الكهرباء الكهربة جاعة الكنايس والأرجح والظاهر عند في قول الجمهور أن ذلك لا يجوز لأنهم من باب التعاون على الاثم وشنو؟ قياسا على الرجل الذي تزوج بالذنية ثم أراد أن تذهب إلى شنو إلى الكنيسة عرفت ذلك الراجح والأوضح أنه لا يجوز إنما يعمل هذا بأيديهم ويثرف طبعا إذا اقر بنا الكنائس يعني على حسب التفاصيلة ذكرناها هل يجوز أن يكون غنم نايم رئيس هو يجوز وما خلاص بقى وانتهى جذير لك كمان يجوز كان مده من الناحية شيء ثاني لكن الأزودة بقى وانتهى خلاص <تصفيق> كويس هي ولاية عامة لكن يمكن يكون عندها وجه شرعي أنها تحت الولايه شمي بتحت الرئيس يعني الرئيس أعلى منهم أما من حيث أنها ولاية عامة هي ولاية عامة أما إذا قيل أنها كولايات التنفيذ كوزارات التنفيذ التي ذكرها الماوردي بجوز أما إذا كان غير ذلك فلا يجوز هل الكافر المحارب الأمريكي الـ VBI ولا CIA مستأمن في السعودية يا اخواننا شوفوا الكافر المحارب لا أمان له لكن إذا عقد مع سلطان من صلاتنا المسلمين عقد وعهد بما لا يضر المسلمين يصبح حكمه حكم المعاهد وحكم المستأمن إلا للناس أمر عليهم أن يتكلموا مع منه مع حاكمهم ويقدروه، لأنه في النهاية الدولة دولة مسلمة وقتلهم يجعل الدولة المسلمة دولة غير مسلمة غير مستقرة وربما يتضرر أول من يتضرر من. المسلمون وأهل الدعوة عموما طيب إذا مثل أمام القاضي رجل في حالة سكر مثلا وادعى وأنه نصراني فما هو الضادر ماذا بثبت في ذلك هل يحضر شهادة مواطنة في الجنوب أم القبيلة أم مجرد الادعاء يكفي مما يفتح الباب يا خلالنا شوفوا أنا لو كنت قاضي بصرف الآن الزور كان جاني أنا بعرفه زور جاني مشلخ كده ده ما عنده معي كلام تاني لو قال لي نصراني بقيم على حد الردة ما حد الردة ولي أقول له يا كده حد حد الخمر يا أنت موتر أنت معنا بقت مرتد زور مشلخ كده شايكه بيجي يقول لي أنا نصراني يقول لي كده ما أقبل منه يعني أنا بعرف كويس دخولنا يعني الجاب ذا الناس يجيك أدروب خاتك خلاله هنا يقول لك أنا اسمي بن يامين نتنياهو أدروب ده مرتبت مرتبت هو يقام على رحل شنو؟ حتى الردة ده ده, ده شيء أول يعني ذا برضه هو ممكن يفتح باب شنو؟ يفتح باب بتاع بتاع شط المسلم الظاهر قاضي كان يشكك فيه ممكن يقول لهم شاء جيبنا شهود جي جيب أبوك كده يعني ولو هذا الجول ده فعلا مصران المقام ولا ارتدى قال ارتدى ده كمان باب سميح لك كويس جدا معنا ده يقيم على احد شنو حد ريد طوالي طيب في ظل السلام الجديد كيف نطبق هذه الاحكام مع العلم ان هنالك ضغوط دول دوليه سوف تمارس علينا لنظل لتظل هذه الاحكام هي احكام الشريعه نقر ان احكام الشريعه وان نثبت هذه الاحكام باعتبار انها دين وأن نعلمها الأجيال حتى تأتي أجيال تدخل المعامل وتقول الإسلام وتنصر الملة وتمتلك الأسلحة وتصبح أمة قوية تهزم أعداءنا لكن علينا أن نعلمها الناس وأنا أعتبر أكبر إنجاز ممكن نقدمه في ظل السلام القادم نشر هذه الثقافة ليه لأنها ثقافة استعلائية تعرف معنى استعلائية عن شنو؟ وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين لا بد من الثقافة الاستعلائية في مرحلة الانكسار حتى لا ننكسر وأنا أعتبر نشر هذه الثقافة وتعليم الناس وفي الصحف والجرائد وناس يسمعون في لكن معطلة لكن ما انتهت تحد يوم الدين نثبت هذه الأحكام إلى يوم من أيام قد تأتي أجيال قادرة أن تقيم الإسلام الصحيح وهذه الأحكام الصحيحة يا نحب نحضر بهذا القدر أنا أشفق على الناس في المسجد يعني المسجد مسخن والناس يعني قاعدوا مسافة طويله اسال الله يتقبل وأي يعين وأبارك الله فيكم جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته